book 2 86 86 вопросы الماضي 2 الماضي 2 ти каква вратовръска носеше? Ей ето раптат янок, къде бест? Ей е раптат анок, къде Ти каква кола си купи? Ей ето саяра, къде щерейт? Ей е саяра, къде щерейт? Ти за какъв вестник се абонира? أي, قد بيها؟ اي جريده قد اشتركت بها اي جريده قد اشتركت بها كوجو فيدياختي من رايت من رايت من قابلت من قابلت من الذي تعرفت عليه؟ من الذي تعرفت عليه؟ <تصفيق> متى نهضت من النوم؟ <تصفيق> متى نهضت من النوم؟ كوكا <تصفيق> زابوتناخته متى بدأت؟ <تصفيق> متى بدأت؟ кога свършихте? متى انتهيت؟ لماذا استيقظت؟ لماذا استيقظت؟ защо станахте مدرسا؟ لماذا أصبح مدرّاً زشت فيز تكسي؟ لماذا أخذت سيارة أجررى لماذا أخذت سيارة أجررى؟ أك ضيده؟ من أين أتيت؟ من أين أتيت كذا أتيضخته ؟ إلى أين ذهبت؟ إلى أين ذهبت؟ كده أين كنت؟ أين نا كوغو بوموغتا؟ من ساعدت؟ من ساعدت؟ دي نا كوغو بيسا؟ إلى من كتبت؟ تي ناكوغو أتكووري؟ من جاوبت؟ من جاوبت؟